فَتَّقُ اللهَّه وَأَصْلِحُ ذَا تَبَيْلِكُم وَأَطعوا اللهَّه وَرَسُلَهُ إِ كُتُم مُؤمِنين إِ مَ المُؤمنِونَ الَّينَ إذذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَ قُلوبُهُم وَجِلَ قُلوبُهُم وَإذاَا تُ لَةَ عَلَم آياتُهُ زَادَتهُم إيمانا وعلى ربهم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 فمَا أَخَرجَكَ رَبّكَ مِن بَيتِكَ بالِالحَقّ وَإِنَّ فَرق مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارِحون يُجدلونَكَ فِي الحَقِّ بعدمَا تَبَينَكَأََّمَا كَأََّماَا يُسَاقُونَ إلى المَووتِ وَهُم يظون. وَإذعيدكُم اللهَّهُ إحدَ الطَّاءِ فَتَيْلِ أنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدّونَ أن غَيرَذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُ لكُمْ وَيُريد الله وَيريديد اللهَّهُ أَ يُحِقَ الْ الحََّّ بِكَلماتِهِ وَيَقَقَ عدَابِ رَكَافِرين. لِيُحْيِيَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغَاثُوكُمْ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُونَزّلُ عَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَلُطَهيرَكُمْ لطَهِيرَكُمْ بِه وَيُذبَ عَكُمْ رِجزَ الشَّيطانِ وَلَرُ بِطَ عَى قُلُوبِكُمْ وَلَّ بِطَ عَ قُوا بِكُمْ وَيُثَبّتَ به الأقدام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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا للامره لله وللرسول اذا دعاكم اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده اجر عظيم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 وَإِذَا يَمْكُرُونَ بِكَ لَيَمْكُرَنَّ ويمكر اللَّهُ بِكَ وَلَوْلَا أَن ظَهَرَ الْأَمْرُ لَأَذَقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَظْهَرُ الْحَقَّ وَيُخْزِي الْبَاطِلَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَا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 وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِن أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً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 وََّذينَ كَفرَرُ إلَ جَهَنَّ مَا يُحْشرُون لَمِيزَ اللهَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطبِ وَيَجَعللَ الْ الخَبِي فَ بَعضَهُ عَ بَعضِي فَيَركُمَهُ جَمعَ فَيَركُمَهُ جَم فَيَجَعَلَ فِي جَهَنمْ أُلَاائِكَهُمُخَاصون قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْزَهُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله لله فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَمُ أََّ مَا غونِمتُم مِن شَيئِم فَأَنَّ للِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرُوصُول فَأََّ لِلهِ خُمسَو وَ لِوصُولِ وَِبِقُربَ وَْيَتَمَا وَالمَسَكِييلِ وَبِنِ السَّبِيإِكُنتُم إِن قُنتُم آممنتُم والله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 ولو أراك هم كثيراً لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله حسب إن هو عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُنَقِّلُونَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ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 مِنكُمْ إِنِّي أَرَى إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لَْ تر إذَةَ وَفَّذينَ كَفَرُ الْ المَلائِكَةُ يَضْبُونَ وَوجُوهَهُم وَأَدَبَارَهُم وَذُوقُ عَذاذَ الْ الحَريقُ ذَلِكَ بِمَا قدمَة أَدكُم وَأََّ اللهَّه لَْسَ بِغَلَّ مِ للِعَابدَ كَدَمِ آالِفِ رعَونَ والَّذينَ مِنْ قَِلِهِم فثَروا بِآياتِ الله فَأَقَذَمُمُ اللهَُّ بِذُنوا بِم إِ اللهَّ قوَو شَديد ال لعقاب ذَلِكَ بِأَن اللهََّ لَ يَكُم غَيرًاّعممَةًَأَ عَمَهَا عَ قَو مِن حتىَ حتىَ يُغَيير مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمعنعَم اداء بي ال فرعون والذين من طغوا بهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبكوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به, ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضَاعِفُهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ ثَبَتَ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يُتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إلا, إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 auprès إن الله بكونّ شيء إار